الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله اما بعد اولا نقول الجميع من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من عز أخاه المسلم كساه الله حبره من الجنه او كما قال عليه الصلاة والسلام إن لله ما اخذ وما عطى وكل شيء باجل مسمى فلنصبر ونحتسب في وفاه شيخنا العلامه الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله تعالى واسكنه الله فردوسه الاعلى ومن باب قوله عليه الصلاة والسلام اذكروا حديث اذكروا محاسن موتاكم وليس من باب التأذين حاشا وكلا ولكن لا أحد يجهل ما الشيخ الجليل من النشاط في الداخل داخل الرياض وخارج الرياض وكان هذا الجامع المبارك قد حضي بنشاط متميز للشيخ عبد الله رحمه الله تعالى فقد كانت له فيه دروس وانتقلت إلى الجامع المجاور لبيته من باب الرفق به وكان علما ثابتا في الدورات العلمية معقودة في هذا الجامع المبارك فرحمه الله وأجزل مثوبته واجبر مصاب الجميع وأخلفنا وحفظ علماءنا وهذه المواطن قبض العلماء قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله لا يقبل العلم انتزاءا من صدور الناس ولكن يقبل العلم بقبض العلماء وقبض العلماء مصيبة لكن هناك مصاب آخر وهو أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون بغير علم فيفتون فيظلون بأنفسهم ويظلون غيرهم موت العالم ثلمه لكن المصيبة الأخرى هي أن يلبس ثياب العلماء من ليس منهم فيضل الناس في أمور دينهم وعقائدهم وهذه مصيبة أخرى وحري بطالب العلم أن يشحذ همته وأن يقوي عزيمته وقبل ذلك أن يستعين بالله في جميع شؤونه ويجتهد في الطلب والبحث والتحصيل ويكون ناصرا للسنة والتوحيد بلسانه وقلمه ولباسه وجميع شأنه رحم الله الشيخ عبد الله شيخ المبارك وجعل الله مثوانا ومثواه مقعد صدق عند مليك مقتدر تقدم في مجلس الدرس السابق شيء عن اثبات النبوه وان بعض اهل العلم يقصر ثبوت النبوة على المعجزات وتقدم أن الصواب أن المعجزات المعجزات طريق واحد أو برهان واحد من براهين ثبوت النبوه وهناك براهين ودلائل اخرى كالتواتر وكتصديق الرسل بعضهم لبعض وكان حلول العقوبه من المخالفين وايضا من اسباب ثبوت أو من براهين ثبوت النبوه تأكيد أو اخبار السابقين من الانبياء عليهم الصلاة والسلام باللاحقين كما في قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومن ذلك أيضا قالوا اثبات النبوة واقع النبي إذ أن الله يؤيده وينصره ويمكنه ولو كان ليس بنبي لكان عاقبة أمره خسرا والمعجزات النبوية لعل الأصح أن تسمى براهين وآيات كما سبق التنبيه إليه قد نبه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بذلك جاء القرآن بالنص على ذكر البراهين والآيات في تسع آيات إلى فرعون في شأن موسى عليه السلام فذلك برهانان وهذه البراهين والآيات والتي سماها بعضهم بالمعجزات جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية فقد أخبر الله جل وعلا عن شأن موسى عليه السلام وفلق البحر آية عظيمة وعن شأن عيسى عليه الصلاة والسلام في إبراء الأكمة وأحياء الموتى بإذن الله تعالى أما في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا وقد ذكر أهل العلم في كتب الشمائل وكتب السير شيئا من ذلك فمن الآيات والبراهين التي أجراها الله على يد نبينا صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام وتكثير الشراب وثبوت الجبل بعد أن اهتز تحت قدميه أثبت أحد وفي لفظ أثبت حراء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وكذا ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر خرج وكان في واد أفيح متسع منبسط فلما أراد قضاء حاجته لم يجد مكان يستثر به عن الناس فإذا بشجرتين على طرفي الوادي طرفي وادي من الأودية فأشار أو أمرهما فجاءت الشجرتان تسعيان حتى التأمتا فلما قضى حاجته أمرهما بالرجوع فرجعتا إلى مكانهما و حديث امرأة جابر رضي الله تعالى عنه وعنها عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر في الخندق وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع فشق على جابر حال النبي, شق على جابر حال النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى امرأته وأخبرها بالخبر فقالت عندي ما يكفي له يعني طعام ومعه رجل أو رجلان فاتى جابر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأن عنده طعام يكفيه هو ويكفي معه رجلا أو رجلين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام صائحا أو مناديا أو نادى هو فقال يا أهل الخندق إن جابر يدعوكم. فرجع جابر فزعا لحقه ما يلحق الإنسان إذا وقع في مقام لا يستطيع أو يعاب عليه أو يحرج فيه. ولا يستطيع أن يتوجه للناس بكرامته وبخاصه إذا كان فيها أفضل الخلق ومعه أفضل الصحابة فرجع جابر فزعا فأخبر رأته فقالت فعل الله بك كما يحصل بين الزوج وامراته إذا اقتصم ألم أخبرك أن الطعام لا يكفي إلا له ومعه رجل أو رجلان قال قد أخبرته قالت أخبرته, قالت أخبرته قال نعم فقالت إذن ياتي الله بالخير فلما رجع النبي عليه الصلاه والسلام قال لجابر احضر امراه او امراتين لتساعد اهلاك يعني ثم اذا وضعتم البرمه على النار فاذنوني فلما وضعوها اتى ودعوا ونفث فيها ثم قال لا تنزلها حتى تستاذني ثم دخل القوم 10 10 او 100 100 حتى اكلوا جميعا بضع مئات فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما سالت برمتكم قال يا رسول قد أنزلناها قال أماو والذي نفسي بيده لو تركتها لما زالت تقض إلى يوم القيامة وكذلك في الحديث الصحيح المعروف عند الجميع لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع فقالت امراه يا رسول الله إن ابن نجارا إن ابن نجار ولو شئت لصنع لك منبرا فصنع له منبر فلما صعد المنبر سمع الجذع حنين كحنين الناقة إلى فصيلها أو صغيرها فنزل النبي عليه الصلاة والسلام محتضنة والأحاديث في هذه الآيات والبراهين كثيرة وما ذكر من باب التمثيل للحصر أيضا تقدم في مجلس أمس أو مجلس السابق الاستواء ذكر العرش والاستواء تقدم أن معتقد أهل السنة والجماعة أن, أن الله استوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بعظيم وجهه وجريه سلطانه وتقدم ذكر نقول أهل العلم وكثرت الأدلة في ذلك في القرآن والسنة وأن من فسر الاستواء بالاستيلاء فذلك مردود مخالف لصريح الآيات والسنة وكلنا يعرف الأثر المشهور الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة لكن الرجل الذي سأل الإمام مالكا في مجلسه كيف استوى فأجاب الإمام مالك بجواب أصبح قاعدة اهل العلم حتى قال بعضهم هذا الكلام من مالك يقال في جميع الصفات كل ما جاء من صفات الله تعالى ينسحب عليه هذا الأثر وللفائدة هذا الأثر روية عن أمي سلمى رضي الله تعالى عنها وروي عن ربيعه شيخ الامام مالك ربيعه الرائي بن فروخ وروي عن الامام مالك قال بعض اهل العلم لم يثبت عن امي سلمى بل ثبت عن مالك عن ربيعه ومالك وقال بعضهم بل ثبت عن الجميع والاجابه قد يكون هذا من باب تطابق الثلاثه على هذه اللفظه وقد يكون بلغ الامام ربيعه خبر امي سلمى فقاله عرضا فسمعه الإمام مالك فقاله نقلا وبكل حال هذا الأثر أثر مالك حظي بدراسة جميلة علمية للشيخ عبد الرزاق البدر دراية ورواية نسمع بعد هذا المنظومة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيش عبد الله بن دبرين وارفع درجته في المهديين قال الحافظ محمد بن طاهر رحمه الله وأشهد أن الله أسرى بعبده محمد المبعوث منه إلى البشر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله هذا البيت يتعلق بمسألة الإسراء والإسراء جاء التواتر به في القرآن الكريم وسميت باسمه سورة وتسمى ايضا بسورة بني إسرائيل وهنا فائده عارضة وهي أن سور القرآن الكريم منها ما يكون له اسم واحد ومنها ما يكون له اسمان، ومنها ما يكون له عشرة وقد تزيد بعض السور على عشرين اسما كما في سورة الفاتحة والإخلاص وقد أشار إلى هذا السيوط في كتابه الإتقان وسورة بني إسرائيل تسمى سورة الإسراء وأولها سبحان الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن معتقد أهل السنة والجماعة حقيقة الإسراء والمكذب به كافر لما؟ لأنه مكذب بالقرآن الكريم وجاء هناك مسائل تتبع الإسراء اولا الإسراء كما سمع علمنا متواتر جاء به القرآن الكريم بل وحتى في السنة النبوية تواترت الأخبار بأمر الإسراء والإسراء من مكة إلى القدس والمعراج من القدس إلى السماء وقع الخلاف هل كان الإسراء بروحه أو ببدنه أو, بروحه أو ببدنه وروحه والصحيح أن الإسراء بهما جميعا بروحه وبدنه فقوله في النص آية اسرى بعبده دليل صريح في ذلك هذا أمر الأمر الثاني أن الإسراء كان مرة واحدة وإنما قذ هذا الكلام لأن هناك روايات في احاديث الإسراء فيها خلاف في ترتيب الأنبياء في السماوات وهذا الاختلاف أراد بعض أهل العلم أن يجمع بين تلك النصوص على القاعدة إعمال النصوص جميعا اولى من إهمال أحدهما أو إعمال النصين اولى من إهمال أحدهما وإعمال الكلام اولى من إهماله فلما اختلفت مرة يقول رأيته إدريس في السماء الرابعة ومرة في السماء الخامسة ومر رأيت إبراهيم في السماء السادسة، ومر في السماء الخامسة. هذا التغاير حمل بعض أهل العلم إلى القول بتكرار مرات الإسراء، لكن هذا القول ضعيف ولا يصح البتة. فالإسراء كان مرة واحدة، واختلاف روايات الأحاديث إنما تعود لوهم. بعض رواة الحديث ولهذا كان مما اشتهر عند المحدثين أن أحد رواة حديث الإسراء شريك ابن أبي نمر رحمه الله تعالى وهم اوهاما في هذا الحديث حتى ذكر بعضهم أنه وهم عشرة أوهام وزاد بعضهم وقلل بعضهم الشاهد أن الإسراء كان مرة واحدة ببدنه وروحه صلى الله عليه وسلم من باب الفائدة الإسراء كان على البراق دابة بين البغل والحمار يضع حافره عندما انتهى طرفه آخر ما يصل إليه بصر أنا أسألكم سؤالا إذا كان الإسراء من مكة إلى بيت المقدس على تلك الدابة فالمعراج من بيت المقدس إلى السماء كان على أي شيء من يجيب الإسراء على البراق والمعراج على أي شيء هذا لا إشكاله مع جبريل لكن على أي شيء رأيتها أنت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم ما ذكر لا تقر عليه بارك الله فيك وأنا أنصح نفسي والإخوان نحن في مجلس سؤال ليس فتيا لا مانع أن تذكر باب كما قال البخاري باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم وأنا هنا أقول باب طرح الأخ المسألة على إخوانه ليختبر ما عنده من العلم حقيقة بحث في هذه المسألة فوجدت بعض أهل العلم ساق روايات الإسراء كثيرة وكان من ضمنها رواية بل أكثر من رواية عند البيهقي وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام فأتي فأتيت بوكرين كوكر الطير كعش الطائر فجلست في أحدهما وجلس جبريل في الآخر ثم عرج بنا جاء قال بعض أهل العلم أنه كما قال الأخ كريم أنه عرج به على سلم وهذا يحتاج إلى دليل وقال بعض عن البراق نفسه وتعلمون أنه ربط الدابة عند المسجد فلحد علمي ما جاء في البيهقي أنه أتي بوكرين كالعش الطائر الكبير فجلس في واحد وجلس جبريل عليه السلام في الآخر ثم عرج بهما ولعل بعضكم يبحث يفيد الجميع بجواب أو بهذا الحديث أو إذا لقي جوابا آخر فالمجلس مجلس علم قوله هنا وأشهد أن الله اسرى بعبده محمد المبعوث منه إلى البشر هذا البيت عليه ملحظ ما الملحظ؟ نعم احسنت المبعوث إلى البشر والنبي عليه الصلاة والسلام كانت رسالته ماذا؟ عامة للإنس والجن لكن لعل الناظم رحمه الله تعالى ذكر لفظ البشر من باب ماذا؟ مراعاة وزن القافية وهو رحمه الله في شرحه لما تعرض لما ذكر أسماء أئمة العلم كما سيأتي قال وقد تركت كثيرا منهم مراعاة للوزن ولأنهم لا يحصيهم ديوان عالم إذا فهمنا وعلمنا أو تقر عندنا شيء هو مقرر الحمد لله أن الإسراء مرة واحدة ببدنه وروحه عليه الصلاة والسلام وأنه عرج به إلى السماء ورأى الملائكة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسلم عليهم وسلم عليه وحيوه وهذا الحديث حديث الإسراء فيه عشرات الفوائد العقدية والسلوكية لمن قرأه نعم وأثبت أن الله جل جلاله تكلم بالقرآن لا قول من كفر يقول رحمه الله تعالى وأثبت أن الله جل جلاله تكلم بالقرآن لا قول من كفر هذه مسألة الكلام والله جل وعلا تكلم كلاما حقيقيا يليق بعظيم وجهه وجليل سلطانه لا يشبه كلام البشر بحرف وصوت مسموعين كما سياتي بعد قليل وهذه المساله مساله الكلام عظم الكلام فيها حتى قيل ان علم الكلام انما سمي بهذا العلم لأن هذه المسألة أصل الخوض فيها والضلال فيها ومخالفة اهل السنة فيها نشأ من ذلك فرق وخلافات عظيمة والله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه يتكلم وكفى بالله بنفسه خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وقد جاء ذكر كلام الله تعالى في القرآن الكريم وفي عشرات الاحاديث النبويه النبوية <تصفيق> فمن ذلك قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وسيأتي إشارة المؤلف الناظم رحمه الله تعالى إلى بعض الأحاديث التي فيها إثبات الكلام والذين فروا من الكلام أو ان الله جل وعلا يتكلم إنما زعموا أن ذلك من باب تنزيهه عن صفات البشر وقال بعه إن الكلام يلزم له حنجره وأضراسا وشفتين وهذه كلها حجج عقلية لا قيمة لها ألف الإمام السجزي رسالة إلى أهل زبيد سماها الرد على من أنكر الحرف والصوت وذكر فيها الزامات واحد منها يهدم معتقدهم الضال الفاسد فزعمهم ان تنزيه الله عن الكلام تنزيه كما يزعمون عن صفات مشابهته البشر وأن الكلام احتاج احتجل حدوث إلى آخره يقال في هذا الكلام إن عدم وصفكم لله بالكلام تنقص لله تعالى ويلزم من ذلك أنكم شبهتم الله بالجماد تعالى الله عما يقول الضائم وعنوا ولهذا ذم الله بني إسرائيل وبين نقص عقولهم لما عبدوا العجل ماذا قال عنه؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل هذا نقص في إذا إذن فالكلام صفة حقيقية لله تعالى وأما زعمهم بأن الكلام يحتاج كما يزعمون إذا قيل اضراس وشفتين يقال أخبر الله جل وعلا أن السماء تتكلم بإذنه قالتا اتينا طائعين والجبال تسبح مع داود يا جبال وأوبي معه وهنا التأويب هو التسبيح الحقيقي يسبحنا بالعشي والإشراق يزعم بعضهم أن التأويب هو رجع الصدى تعلمون إذا تكلم الإنسان أمام جبل يرتد ماذا؟ الصوت يسميه الناس ماذا؟ لا عندهم اسم دارج بنت الجبل هكذا عرفت أنا صغير. فيقول بالقيم من زعم أن التأويب رجع الصدى فقد أعظم الفريعة على الله تعالى لأن التأويب لو تكلم كل إنسان الجبل سي... لو لأن رجع الصدى يكون مع كل أحد بل لو جاء حيوان ونهق أو نبح أمام جبل اسد الصوت. ولم يكن فيه مزية في قوله جل وعلا عن داود يا جبال اوي معه فالتأويب هنا هو التسبيح والتحميد كما بينتها الآية الأخرى يسبحن بالعشي والإشراق وليس للجبل لسان لسان وليس له اضراس بل الآن التقنية الحديثة ترد على المبتدعه الظلال الآن التقنية الحديثة ترد عليهم هذا الجهاز يتكلم وفيه القرآن الكريم والمحاضرات ومع ذلك ليس له وما ومشاكلة فيقال لأهل الضلال هذا الجهاز يرد على عقيدتكم دعاً كالنصوص القرانيه والنبوية وعدم وصف الله بالكلام نقص في حق الله وتكذيب للقرآن الكريم ولهذا يقول في الشطر الثاني تكلم بالقرآن لا قول من كفر تكلم الله بالقرآن بغير القرآن الكريم وما جاء في القرآن الكريم عن كلامه لموسى وكلامه لآدم عليه السلام وكلامه للملائكة وما جاء عن كلامه لابليس كل هذا إثبات الكلام لله تعالى بحرف وصوت نعم كلام بصوت لا كأصوات خلقه رواه أبو يحيى وحسبك مفتخر كلام بحرف وصوت يقول لا كأصوات خلقه لا يشابه الخالق المخلوقين المخلوقون لهم صفات والخالق له صفات لكن شتان بين صفات الخالق والمخلوق ولهذا الذين فروا من التشبيه بزعمهم في تعطيل الصفات وقعوا في تأثيث ناقص لماذا لا تقول لله أن الله دم وجها؟ قالوا المخلوق له وجه يقال لهم الطير له وجه والحيوان له وجه والحشره لها وجه وهي مخلوقه هذه المخلوقات تتشابه؟ الجواب لا فإذا كانت وجوه المخلوقات لا تتشابه فمن باب أولى وأحرى وأجدر أن صفات الخالق لا تشابه صفات المخلوقين كما قال ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كلام بصوت لا أصوات خلقه يرد على من أنكر الصوت وقصده مراده رواه أبو يحيى وحسبك مفتخر أبو يحيى صحابي جليل عبد الله بن أنيس الأنصاري رضي الله تعالى عنه شهد العقبة وعحدة ومات سنة 54 للهجرة النبوية في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه وحديثه الذي أشار إليه هو ما ذكره رحمه الله في شرحه يحشر الناس حفاتا غرلا بهما فيناديهم ليس معهم شيء فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من ماذا؟ من قرض أنا الملك أنا الديان هذا الحديث طواه الإمام أحمد وغيره وقال ابن القيم في مختصر الصواعق هذا حديث حسن جليل عمدا في الاعتقاد مع أن هناك آيات تدل على ذلك لكن كثرة الأدلة تزيد في قوة الحجة ويصال المحجة وايضا جاءت احاديث أخرى من هذا القبيل وايات النداء بحد ذاتها دليل واذا نادى ربك موسى ليت القوم الظالمين لا يكون النداء الا بمنادى وهناك وسيلة الصوت المسموع وإلا كان النداء ذكر نداء عبثا تعال الله عن العبث وتنزه ومن لازم معتقد من نفى الكلام عن الله أن يصف الله تعالى بالعبث وأن يصف الله تعالى بالنقص ولهذا كان المعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا بصوت نعم. وحرف كما قد جاء في الخبر الذي رواه ابن مسعود فأنصف واعتبر هذا البيت في إثبات أن كلام الله تعالى بحرف حروف قال اولا كلام بصوت وهنا قال وحرف كما قد جاء في الخبر الذي أرضاه المسعود مسعود فأنصف واعتبر أو فأنصف واعتبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه معلوم عند الجميع ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهدلي من علماء الصحابة وقرائهم ومن فضلاء الصحابة وممن تلقى من في يرسلم سبعين سورة وكان واسع العلم التقال بعضهم إن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من لو ورد عليه رجل واحد لكفاه بعنه وإن منهم أي من الصحابة من لو ورد عليه الاثنين لكفأهم وإن منهم من لو ورد عليه الفئام القبيلة وإن منهم من لو ورد عليه الناس لكفأهم وإن ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كمعزل، فليقراه على قراءة ابن أم عبد. وعبدات الصحابة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر. ولم يضف إليهم ابن مسعود لأنه أكبر منهم في السن ومتقدم عليهم رضي الله عن الجميع. والحديث الذي يشير إليه المؤلف الناظم رحمه الله تعالى هو ما ذكره في قوله عليه الصلاة والسلام. تقرأ القرآن فإن بكل حرف عشر ألا لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فتلك ثلاثة هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وصحاوه الألباني ووردت أحاديث كثيرة في إثبات الصوت والحرف لكلام الله عز وجل وهما ذكره المؤلف رحمه الله من باب التمثيل لا من باب الحصر ما. ومثلو ومسموع بلفظ بكل ذا ندين ومكتوب خلاف الذي نفر هذا تأكيد على ما سبق القرآن كلام الله يتلى ويسمع وإن أحد من المشركين سجارك فأجره حتى يسمع كلام الله والمكتوب في المصاح هو كلام الله وما نسمعه من التلاوة كلام الله فكل هذا من المؤلف رحمه الله تأكيد لمعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى تكلم القرآن كلاما حقيقيا بحرف وصوت مسموعين والآيات الصريحة والأخبار النبوية الصحيحة الصريحة تقطع بهذا كالشمس في النهار ليس دونها سحب قديم بلا شك وليس بمحدث رووه لنا عن أصدق الخلق والبشر قديم هذا اللفظ مفتدع كما يقول العلم وهذه الألفاظ التي وردت اضطر بعض أهل العلم الى استعمالها يقول شيخ الإسلام بن تيمية في درء التعارض ويجوز مخاطبة كل أهل اصطلاح باصطلاحهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة يضطر بعض أهل العلم إلى استعمال بعض المصطلحات الكلاميه من باب التنزل والالزام المخالفين هذا اذا دعت الحاجه لكنهم عابوا على من استعملها لغير حاجة ولفظ القديه هنا قالوا ليس لفظا شرعيا ولا داعي لذكره المقام مقام تقرير لكنه ذكره رحمه الله تعالى اول من ذكره وأحدثه ابن كلاب كما أحدث غيره الفاظ مبتدع غير الكلاب الجوهر والعرض والكلام النفسي كل هذه مصطلحات من باب تغيب الحقائق العلمية العقدية وبكل حال هذا لفظ مبتدع وبعضهم يقول أنه قديم النوع حادث الاحاد ولا يلزم من ذكره أنه يوافقهم حقيقة نعم ابن طاهر رحمه الله معتقدهم ووافق أهل السنة وهو من أهل السنة وإنما ذكر هذا اللفظ أراد به معنى صحيحا ولكن لو تركه لكان أحسن وليس بمحدث الزاعمين أو الزاعمون بأن كلام الله مخلوق يحتجون بأنه محدث والمحدث المصنوع المخلوق بل واحتجوا بايه من القرآن الكريم ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث وهذا من عين الجهاله فقد تأتي اللفظه الواحدة ولها استعمالات تعرف بحسب السياق وهذه الآية رد عليهم ورحم الله شيخ الإسلام عندما قال لا يأتيني أحد بدليل صحيح صريح يخالف ما على أهل السنة إلا جعلت الدليل حجة ماذا عليه لا له وفي هذه الآية ما يأتيهم من ذكر من الرحمن المختلفين يجدد لهم ما يخفى عليهم من العلوم وما جهلوا فالقرآن الكريم أخبرهم بأشياء جديدة ما علموا بها أو أشياء علموها خلاف ما كانوا يعلمون سابقا فالآية حجة عليهم لا لهم بأن القرآن أحدث لهم اخبارا لم يكونوا يعرفوها من قبلهم ولا آبأهم وبكل حال لغة العرب متسعه حتى قال الشافعي لا يحيط بلغة العرب إلا نبي أو رسول تأتي لفظة واحدة فتستعمل وتعرف بحسب القرائن مثلاً لفظة عين لو قرأنا في كتاب ما جاء في السحر والحسد والعين ماذا نفهم من العين؟ نعم طيب العائن الحاسد من يصيب بعينه أليس كذلك؟ لو دخلنا في مستشفى ورأينا قسم العيون هل يقال حساد طيب لو دخلنا في وزارة الزراعة ثم وجدنا قسم العيون هل هناك معناه زراع حساد ما المراد العيون الجارية ولهذا في المجمل يقولون ذكر العصولي مثالا سطى اللصوص على عين زيد ففقؤوها وسطوا على عينه فاغاروها وسطوا على عينه فسرقوها الاولى سطوا على عينه ففقعوها المراد الباصره وسطوا على عينه فاغاروها الجاريه وسطوا على عينه فسرقوها اي اخذوها وهكذا لغه العرب واسعه يقول روه, روه لنا عن أصدق الخلق والبشر روى الصحابة رضي الله تعالى عن أخبار كثيرة أحاديث أفردها بعض في مصنفات عن أصدق البشر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فمن قال مخلوق فقد فارق الهدى بفريته والله يدخله سقر نعم فمن قال مخلوق بعد كل هذه الآيات والواضحة كالشمس النهار ليس دونها سحاب فهو مكذب بالقرآن الكريم مكذب بما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كفر العلماء الجهمية القائلين بخلق قرآن حتى حكى ابن القيم أن خمسمائة عالم من أهل السنة وجماع حكموا بكفرهم وذكر بيتا في المنظومة النونية لا أحفظه أظن أن أوله ولقد تقلد كفرهم خمسون في خمسين من علمائه ولا لكاء رحمه الله كما شرب القيم حكى ذلك وسرد أئمة كثيرين بالأسانيد عن تكثير هؤلاء لأنهم مكذبون بالقرآن مكذبون بما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام بل حتى أن الفطر ما تطمئن لفطر واستقر في الاذهان تنفر من هذا القول الشنيع أن الله تعالى لا يتكلم وأن القرآن مخلوق نعم وأشهد أن الخير والشر كله يجيء من الله العظيم على قدر أهل السنة والجماعة يقولون أن كل شيء بقدر الشر والخير إن كما قال ربهم إن كما قال ربنا إن كل شيء خلقناه بقدر الله خالق كل شيء لكنهم لا يضيفون الشر إلى الله استقلال وإفادة وإن كان خالقه ولا ما يستقبح وإن كان هو الخالق ولهذا ما أصابك من حسن فمن الله وما أصابك من سيئه فمن نفسك كسبا وإلا فجميع كما قال كل من عند الله لكن لا يضيفون الشر إلى الله استقلالا قالوا هذا معنى الحديث والشر ليس إليك ولهذا لا يقال يا خالق القردة يا خالق الخنافس يدعو به يا خالق الخنازير وإن كان هو الخالق عز وجل ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما من باب ممازحة جارية يقول لها خلقني خالق الناس وانت خلق خالق البهائم تسقط الجارية تقول أنا خلقني خالق الناس من باب الدعابة معه فلا يضيفون الشر إلى الله استقلالا ولهذا تلاحظ في القرآن الكريم قدر الله على موسى وعلى آدم ما قدر ومع هذا ماذا قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكوننا من الخاسرين ولما قتل موسى ذلك الرجل قال رب إني ظلمت نفسي ماذا فاغفر لي وفي قصة موسى مع الخضر عليهما السلام في قتل الغلام فأراد ربك يبلغ أشدهما ذكر الخير في شأن الله تعالى وعما قتف نسبه إلى نفسه فلا يخلط أو لا يتوهم في هذا الله خالق كل شيء لكن قالوا لا يضاف الشر إلى الله استقلاله وهناك فائدة ذكرها شيخ الإسلام المتهمية رحمه الله تعالى قال لا يضاف الشر إلى الله تعالى لم يضف الله الشر في كتاب, في كتاب إلا في أمور ثلاثة الأمر الأول في العموم الله خالق كل شيء والثاني يضاف إلى سببه من شر ما خلق والثالث فيما لم يسمى فاعله المبني المجهول كما حكى عن الجي قصه عن الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. انظر تفريق الجن نسبة الخير إلى الله والشر مبهما عاما إلى الله تعالى لا ندري أشر أريد كل شيء يقع بإذن الله تعالى وقدره ولكنهم رحمهم الله لم يضيفوا الشر إلى الله استقلالا ولهذا قسم أهل العلم الناس في المسألة إلى أربعة قسم أهل السنة ما أصابهم من الخير يضيفونه إلى الله تعالى ومن الشر إلى أنفسهم وإن كان جميع من عند الله تعالى وقسم يقولون نحن مجبورون على كل شيء خير وشر وهؤلاء الجبريه الظلال وقسم يقولون نحن نفعل ما نشاء والله تعالى لا يهدي ظالا ولا يظنه سديا تعالى الله عن ما يقول الظالم عنهم كبيرا وهؤلاء القدريه قيل وأشرهم من يقول أنا عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري إذا فعل شر المعصية قال أنا مجبور يحتال على الله وهذا تلاعب بالنصوص ولهذا أيها الأكارم سبحان الله ترى أن مثل السنه السنة تطمئن إليه القلوب وترتاح إليه الفطر وكيف لا يكون ذلك وهو الحق الذي أمر الله تعالى به وكل هذه الأمور تجيء من الله على قدر كل شيء يقع في هذا الكون بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر لا يمكن أن يقع شيء إلا بعلم الله صغيراً كان أم كبيرة، ولهذا من ضلال ابن سينا أنه يقول إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، هذا الحاد نكرهه بالله تعالى. يعلم الأمور الكبيرة وتخفى عليه الصغيره الله تعالى عنها، الله تعالى عنها، كانت المجادله تجادل النبي عليه في ناحيه الدار وارى تحرك شفتيها ولا أسمع صوتها فسمعها الله من سبع سنوات سبحان من وسع سمعه الأصوات وهذا الأمر أن كل شيء يجيء من الله من ثمراته العظيمة أن يعلم الإنسان أن كل شيء قد قدر فلا يجزع ولا يتسخط فمهما جزع وتسخط فلن يرد قدرا فاته قضي الأمر. كثرة قيل له أن شرآن أحد منوك الفرس سألوه عن ما يحصل لأحوال الناس. قال رأيت مرزوقا رأيت محروما يعافى ويرزق ورأيت غنيا يحرم يبتلى فعلمت أن الأمر بقدر أحسن عقيدة إن خاف في القدر بلعنة. نعم الشيخ. وأعلم أن الجسر بين جهنم وجنة عدن كالطريق لمن عبر نعم وأعلم أن الجسر بين جهنم وجنة عدن كالطريق لمن عبر يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى امر الصراط والصراط عند أهل السنة وجماعة الصراط حقيقي منصوب على متن جهنم جاءت به تواترت به النصوص وقد تاول قوم الصراط وزعموا أنه كناية عن عدل الله تعالى وهذا تعطيل للنصوص وعبث بها فعدل الله تعالى مستقر في الفطر والقلوب ناهيك عما جاءت به النصوص الكثيرة ومن أحسن من الله حكما لقوم يقول إن الله أمر بالعدل والإحسان وإذا قلت فعدلوا وما ربك بظلام العبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كل هذه أدلة على عدل الله تعالى وزعم أن الصراط هو كناه عن عدل الله هذا تعطيل للنصوص عن مدلولها الصحيح، فالصراط صراط حقيقي منصوب على متن جهنم جاءت الحديث بصفات الله منها أنه مدحضه مزله زله في بعض الفاض أنه أدق من الشعر وأحد من السيف قد تكلم فيها بعض العلماء وصح أيضا أن عليه كلاليب وشوك شوك السعدان وأن الناس يستعدان يم... شوكهم يعرفه العرب حاد شوك عقيفه تخطف الناس وأن الناس يمرون على هذا الصراط على قدر اعمالهم فمنهم من يمر كالبرق منهم من يمر كالريح كالطرف كاجاويد الخيل كاشد ما يكون الرجال من يمشي مشيا من يحبو حبو، من يزحف زحفا وهذا الصراط ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصراط صراطان صراط عام وصراط خاص الصراط العام المنصوب على متن جهنم والصراط الخاص هو القنطرة التي يتقاضى عندها المؤمن كما صح في الحديث يرى بعضهم أن ويرى آخرون أنه صراط واحد ولكن هذا الصراط العام يمتد حتى يكون قنطرة إلى الجنة وهناك يقتص المؤمنون بعضهم من بعض وهذا رأي ابن حجر رحمه الله تعالى ويرى القرطبي صاحب التذكرة أن الصراط صراطان العام للناس جميعا والخاص الذي يقتص عنده المؤمنون ومن ثمرات الايمان بالصراط شدة الهول من قيامه واستحضار ذلك الأمر والخوف من التفريط في الدنيا وأيضا كمال عدل الله تعالى لو عذب الله الناس دون حساب لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولكن ليها لك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وأيضا ليرتبط المؤمنون بنجاتهم ويزداد الكافرون حسرة بتفريطهم نعم أشير. ولا انكر الميزان والحوض عامدا ولا انكر التسأال في القدر والنظر الميزان هنا ذكر أمرين بثلاثة في الشطر الاول ذكر الميزان والحوث لا أنكر الميزان والحوث الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي خلافا لمن قال من بعض المعتزلة أيضا أنه كناية عن عدل الله تعالى قد قرأت قولا أن بعض المعتزلة يقول بأن الميزان يؤتى به يوم القيامة ولكن لا يزن الناس بأعمالهم لا يزن الناس به ولكنه اشاره إلى عدل الله تعالى وكل هذه الأقوال تصادم النصوص فالميزان ميزان حقيقي تواترت به النصوص جاء في القرآن الكريم وجاء في السنة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وجاء في السنة النبوية أحاديث كثيرة بل آخر حديث في البخاري ما هو نعم ثقيلتان في ماذا وهذا آخر حديث ايضا في بلوغ المرام ثقيلتان في الميزان ومن النصوص ايضا الحمد لله وسبحان الله تملعان الميزان وايضا ما جاء في ساقي بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأنه في الميزان اثقل من جبل أحد إذن اعتقاد أهل السنة أن الميزان ميزان حقيقي جاء في بعض الروايات أن له كفتين ولسانا قالوا أما الكفتان فيؤكدهما حديث البطاقة وأما اللسان فأظنه من قول قتادة موقوف وليس مرفوعا أو مرسل وأما إن من أنكره وتاوله بالعدل فكما سلف قبل قليل قول باطل مردود بصراحة الادله وصحتها يبقى هل الميزان واحد أو متعدد؟ ذهب بعض العلم لأن الميزان واحد لأن الميزان متعدد ونضع الموازين القصة وقال آخرون وعلى الأشهر أصح أن الميزان واحد وتارى يكنى بالجمع ما بالتعظيم ثم مسألة أخرى تتعلق بالميزان ما الشيء الذي يوزن النصوص جاءت بأن الذي يوزن كم ثلاثة العامل والعمل وصحف الاعمال او العمل اما من ادله وزن العامل فحديث بن مسعود رضي الله تعالى عنه دقه ساقيه لما ضحك بعض الصحابه على دقه ساقيه فقال عليه الصلاه والسلام اتعجبون دقه ساقيه بن مسعود والذي نفسي بيده انهما في الميزان اكبر من جبل احد وفي الحديث يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فليزن عند الله جناح بعوره هذا وزن العامل أما وزن العمل فقد تقدم في الحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن إلى اخره فقيلتان في الميزان قال بعض المعط المؤولة كيف تزل الأعمال أشياء عظية تزول معنوية قل بأن الله تعالى يصيرها أشياء مخلوقة وأما وزن صحف الأعمال فجاء في حيث البطاقة ذلك الرجل جاء بالسيئات ووضعتهم جاء ببطاقة فيها كلمة التوحيد فوضعت في الكفة الأخرى فطاشت كفة أو كفة السيئات وثقلت كفة أو كفة البطاقة أيضا يقال كما قيل الحوض كما قيل الصراط من ثمار الإيمان بالميزان الاستقرار النفسي وطنين القلبية لتصديق النصوص وايضا محبة الله تعالى على عدله كريم جوده في وزنه للعامل والعمل وصعود عمله ويظل للتمايز بين الناس ليغتبط الفائزون بفوزهم ويعرف الخاسرون جناية أمرهم أشهد أن الله من ده ولا أنكر الميزان والحوض الحوض في اللغة في مجمع الماء في الاصطلاح وعند أو في الشرع عند أهل السنة حوض حقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم له صفات معلومة هذا الحوض كما قلت الفا حقيقي في عرصات القيامة وقد ذكر بعض المصنفين في العقائد أنه لم ينكر الحوض أحد إلا ما كان من عبد الله بن زياد ثم رجع عن قوله والحوض تواترت به النصوص الشرعية حتى ساق ابن كثير أحاديث عن اثنين أو عن 34 من الصحابة وذكر السيوطي أنها رويت من بضع خمسين من الصحابة وذكر ابن حجر أن بعض أوصلها إلى قرابة ثمانين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأحاديثه متواترة وصنف بقي بن مخلد وغيره مصنفات مستقلة في الحوض وهذا الحوض الشريف له صفات صفات لمساحته وصفات لمش... لشرابه وصفات لانيته أما مساحته فجاء وصفها زمانا ومكانا أما زمانا فقد جاء في الحديث أن طوله شهر وجاء وصفه بالمكان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة ما بين المدينة وصنعاء وما بين أيلة وصنعاء وما بين جرباء وأذرح هذه مدن قال بعض العلماء هل هذا اختلاف من الرواة وخطأ؟ أم ماذا؟ قالوا الجواب صحيح أنه ليس اختلاف من الرواة بل كل الرواة وربط ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر كل قوم بما يعرفون في بلادهم فلو جاءك شخص مثلا من مصر وقال كم تبعد الرياض عن مدينة كذا تقول كما بين القاهرة والإسكندرية جاءك شخص من سوريا فتقول كما بين دمشق واللازقية جاءك شخص من أردن كما بين عمان والزرقاء من اليمن كما بين صنعاء ومأرب العراق كما بين الكوفة والموصل وهكذا فيخبرهم بما يعرفون في بلادهم حتى يقدرونها ذهنية شراب الحوض أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وريحه أطيب من المسك وحلاوته احلى من العسل نعيم من نعيم ونعيم عدد آليته كنجوم السماء أقداحه من ذهب ومن فضه من شرب شربة واحدة لم يشرب لم يضمع بعدها ابدا ومن اللطائف أن أحدهم ناظر شخصا في الحوض النبوي ينكر الحوض فقال المثبت أنت تنكر الحوض قال نعم قال أسأل الله إذا كان الحوض حق ما يوم القيامة ألا تستقيم؟ قال استغفر الله أقرأ تضي وذكر ابن كثير وغيره أن عجائز يدعون ربهم أن يسقيهم من الحوض وأشار ابن كثير إلى أن من أنكر الحوض وجادل في ثباته حري أن يحرم من عياذا بالله تعالى جاء أن أول وراد على الحوض فقراء المهاجرين رضي الله تعالى عنه وجاء من مسائل الحوض هل الحوض واحد أو متعدد الصحيح أن الحوض واحد وهو الذي ينصرف للذهن وصحها بعضهم حديثا إن لكل نبي حوضا فقال بعضهم إذا صح هذا الحديث فسمعا وطاعه ومن مسائل الحوض أيضا هذا الحوض هو الكوثر أو يختلف عنه منهم من قال بأن الحوض هو كوثر سواء ومنهم من فرق وقال الحوض يختلف عن الكوثر الحوض مستقل بذاته وشرابه ومكانه والكوثر مستقل والصحيح أن الحوض والكوثر يشتركان ويفترقان يشتركان في شيء ويفترقان في شيء وأحدهما أصل والآخر فرع الأصل هو الكوثر في الجنة والفرع هو الحوض في عرسات القيامة وقد جاء في الحديث يشخب ميزابان من الكوثر يصبان في الحوض فالمادة المشروبة واحدة لكنها تأتي من الكوثر إلى الحوض فاتفق في المادة المشروبة واختلف في المكان والسعة الكوثر في الجنة أعظم والحوض في عرصات القيامة أيضاً مما يتعلق بمسائل الحوض المذادون عن الحوض ورد صحيح حديث أن هناك أناس مذادون عن الحوض فيقول النبي عليه السلام: يا رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. تجبه به بعض الرفض على الطعم في مقام الصحابة وهذا وحجتهم هذه بطلانها يغني عن إفطالها وسقوطها يغني عن إسقاطها ونكارتها تغني عن إنكارها فالصحبة تكل غوية يصاحب يمشي أناس فيصحبهم شخص أو أشخاص قيل بأنهم المنافقون الذين كانوا بين اندسوا بين أصحاب النبي عليه السلام وقيل بأن ارتد من الناس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ومن باب الفائدة قال بعض أهل العلم أن الزود عن الحوض ينقسم إلى قسمين زود عام وذود خاص الزود العام هو ذود من ليس أهلا من أهل الإيمان من من خالف أهل الإيمان فيطرد عن الحوض يذاد والذود الخاص قال بعض أهل العلم إن إن النبي عليه السلام على من قال بتعد الحوض يدود عن الحوض أناس ليسوا من أمته ليشربوا من الحوض من أنبيائهم هذا الكلام على من قال بأن الحوض ماذا؟ متعدد يعني بعض من قال بأن الحوض متعدد قال جاء في بعض الروايات أن رسالهم يدود عن الحوض أناسا من ذاب المحبة لأخوانه الأنبياء كما يحب لنفسه وهذا كله واي ولا كارم مرهوم بصحة الأحاديث المروية في ذلك أخيرا أيهما اول الحوض أم الميزان أم الصراط فيه خلاف كثير بين أهل العلم ولكن الصح والعلم عند الله الحوض ثم الميزان ثم الصراط إذا دون عن الحوض ثم وزن الأعمال ثم الصراط إما إلى جنة أو إلى نار وتجمع هذه الكلمة الح... يقال من باب ضبط المصطلح اللفظي انا أصحكم بذلك بعض الأشياء تشتبه فإذا ضبطت المصطلح حرفي يسهل ضبطها واستحضارها مثل ما قال التجويد في حروف الادغام ستة مجموعة في ماذا لكن لو قلت النون والراء واللام قد تزيد وتنقص أو تكرر أما إذا قلت يرملون تجمعها الادغام بغنها اجتمع في أربعة أحرف هي ينمو كذلك في هذا الحاء للحوض والميم الميزان والصاد للصراط اجمعوا كلمة ماذا حمص ومن كان جاعا فليقول حمص حتى لا ينسعها وفق الله جميع وشكر الله لكم والحمد لله الذي بعمته تتم الصالحات بقي, عفواً بقي الشطر الثاني ولا انكر ولا أنك التسآل في القبر والنظر يرجى إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى والآن اجف الوقت الدرس الذي بعده فاستميحكم عذرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته